وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذَلِكُمْ قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله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 النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا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 الله وليا ولا وَلَا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائنين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم, وقد قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تردن اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنْ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 ولا تبرجوا تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطيعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا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 ان المسلمين <سؤال> <ق gibt> والمسلمات <تك> والمؤمنين <T> والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والسائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكَي لَّيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِّكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ آبِعَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله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 ان كحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمفعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ايها النبي اننا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجرهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عم بناتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إيو وهبت نفسها للنبي إن أرادا النبي أي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 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُوا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 والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اقهر لقلوبكم وقلوبهم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 ان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا وانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا اذ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 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا يَا أَيُّهَا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 لئن لم يته المنافقون والذين في قلوبهم مرضو والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرّينك بهم ثم لا يجاوونك فيها إلا قليلا ملعونين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 نا وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلون السبيل رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّبِينَ آذَوا مُّسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا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 لا اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابينا ان نحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا